الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى تدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء بِكُمُ الطُقُم وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لقوم وفي الأرض قطع متجاورات أجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى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 أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأولاد في أعناقهم وأولئك أصحاب النار فيها خالدون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 ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هادى الله يعلم وما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحاب وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواهم منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستفن بالليل وسائره بالنعاس له معقبة من بين يديه ومن خلفه يحفظ له من أمر الله إن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 الذي يريكم البَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُغْشِي السَّحَابَ إِذَا قَالَ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون بِشَيْءٍ بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ غفاه وما هو بغالده وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طمعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من نفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابى القلق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 نار بتيغا أحلي بتيغا أحلية أو متاع زبد مثله؟ كذلك يضرب الله الحق الباطل، فأما الزبد فيذهب جفا. فَيَمْكُنْ في او كَذَلِكَ يَضْرِبُ الله الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَاتَّدَّهُ بِ هؤلاء ك لهم سوء الحساب ومؤهم جهنم وبسالمها فمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله وحشون ربهم ويطافون سوء الحساب والذين صبروا بتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا, وأنفقوا من وعزقناهم سرا وعلانية ودرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقوب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذلياتهم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 وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاح ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من الأناب الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب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 قَالُوا مَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا الرَّحْمَنُ قُلْ رَبِّي إِلَى إِلَّا هُوَ عليه تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ متاب.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 ولا يزال الذين كفروا تصيبوا بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف البيعاد ولقد استهزئ برسل من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 لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشقا وما لهم من الله من مثل الجنة التي يوعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكل وادا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 إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشيك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لَكَ مِنَ من الله من ولي ولاق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذليا وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب وإما نره كَبَعضِ الَّذِينَ نَعُدُّهُمْ أَوْ نَتَوَفَّاهُنَّ كَفَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوْ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نُنْقِصُهَا مِنْ أَقْطَارِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعْجِزَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ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 قل كفّ بالله شهيدا بيني وبينكم كفّ بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده